بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 ولا إن الذين اشتروا الغلاة بالهدا فمر بحدجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم يوم فهم لا يرجعون أو قصيب من السماء في ظلمة ورعد وبرق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 فَقَالَ أَمْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَمْبَئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَمْبَأَهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ لَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ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 قل لهبطوا منها جميعا، فإنما يأتي أنكم مني هدى، فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون.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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة صف قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها تصرنا أظهرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا وإن إنشاء الله لم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفاء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإن إنشاء الله لم تذن قال إنه يقول إنها بقرة قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحارث مسلمة الأشياء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحها وما كانوا يفعلون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 فَتَطْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَلِنْ قُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَنْقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَنْ قُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عهد الله ليشرب به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أيام عدودة قل أتخذتم عهد الله قل أتخذتم عهد الله أحدا فليخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَئِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي لا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ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 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولئي تمنه أبدا بما قدمت إليهم الله عليم بالظالمين ولا تجدن لهم أحراسا على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله و وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين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 وللله المشرق والمغرب فإنما فَثَمَّ ثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا تخذ الله ولدان سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له يكون فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقرون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون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 الطاءفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْكَلِمَةُ يَا بَنِيَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكم ما كسبتم يَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى وَصَارُوا تَهْتَدُونَ قُلْ مَلِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أحد منهم ونحن له مسلمون.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 وحيثما كنتم فالوجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولو تم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فولائك توب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولائك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لعاب ولاهم ينظرون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 وتصريف الرياح والسحاب المسخور بين السماء والأرض لآيات الليقومي عاقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آذى يحبنهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رونا العذاب أن القوة لله جميع وأن الله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطفعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَّا اتَّبِعُوا مَا أَلْفَينَ عَلَيْهَا أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٌ أَوْ لَا يَهْدَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُم بَكُم عُميٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 ولئن ك الذين اشتروا الضلالات بالهدا والعذاب بالموفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعيد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 والسائرين وفر القاب وقام الصلاة واتّسّكَت والمؤمن بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأساء والضّرّاء وحين البأس هُنَاكَ الذين صدقوا هُنَاكَ همُ المُتَّقُونَ يا أيها الذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَةِ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى لَهُ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء إله بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتْتِقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَذَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يَنْتَرْكَ خَيْرًا الْوَسِيَةِ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 يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ أَيَامٍ عَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِن كُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطْفِئُونَهُ فِي ذِي طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَن تَطْوَأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَ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 ثُمَّ تِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ثُمَّ تِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَتَمَّ ثُمَّ تِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسر الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 فَإِنْ أحشرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يَبْلُغَ الهدي محلا فمن كان منكم مَرِيضًا أو به أذى من رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أَوْ نسك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فما تمتع بِالْعُمْرَةِ إلى الحج فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجر الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فَإِنْ صُرِفَ فِيهِنَّ الحج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا هَضَرْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ثم فيضوا من حيث وفاضوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم, مناسككم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ وَشَدُّوا ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار ولئلك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثمر عليه ومن تأخر فلا يثمر عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلم أنكم إليه تحشرون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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا إن يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا كما مِنْ آيَةٍ آية وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ حياة وَيَسْخَرُونَ مِنَ من آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وبشر ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكوا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين وطوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بابنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يعجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمه كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أماركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حارث لكم فأتون حارثكم أناشئتم مقدم لأنفسكم نساءكم حارث لكم فأتون حارثكم أناشئتم مقدم لأنفسكم وتتقوا الله وعلم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 حدود الله فإن خفتم من لا يُقنِمَ حدود الله فلا جناح عليهما في مفتت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فلا هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجعا إن ظن أن يقبا حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظلم نفسه وَلَا تتخذوا آيات الله هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَوْنَا جَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُرُهُنَّ أَيَّاً كِحْنَا زُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ ذَلِكَ يُعْذُ ذَلِكَ يُعْذُ بِهِمَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَا ذَلِكَ يُعْذُ بِهِمَا من كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر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 فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلِنْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا جناح عليكم ممن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر على الموسع قدره على المقتر, المق... المقتر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميعنا لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسطه وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من وعلى ديارنا وأبنائنا فلما كتب, عليهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤتى من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي, والله يؤتي ملكه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ألو موسى وألهارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم من نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقاتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ما وهو العلي والعظيم لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصعم لها والله سميع عليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أوروشيا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله بأتعى من ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الغام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولا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 من نوى أذل له مجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني, حليم والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه, فأصابه وابن فتركه صلدا فما فعله كما فعل صفوان عليه ترابه فأصابه وابنون فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذل قوم الكافرين وما فعل الذين يوفقون أموالهم مرضات الله وتفبيط من أنفسهم كما فعل جنة بربوة أصابها وابنون فأتت أكلها الضعفين فإن لم يصبها وابنون فطلوا والله بما تعملون بصير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 يا أيها الذين آمنوا آفقوا من طيبات ما كسبتم و مما لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولستم بأخذه إلا تغمضون وعلم أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم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 وما توفقوا من خير فلأ أنفسكم وما توفقون إلا ابتغاء وجه الله وما توفقوا من خير وفينكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين يحسنون في سبيل الله لا يستطيعون ضر لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بي ماهم لا يسألون الناس سيلحافا للفقرة الذي نحصره في سبيل الله لا يستطيع نضربه في الأرض.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 مِمَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَشُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا كبيرا إلى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ وَلِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً إِلَّا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم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 وإن كنتم على سفرٍ وَلَم تجدوا كاتباً فرها لَمَّا قَبُوضَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْيُؤَدِّ الَّذِي أَتُمِنَ مَا نَتَهُ وَالْيَتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَفِيمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 آمَنَ الرسول بما أُنزِلَ إليه من ربه والمؤمنون كل آمَنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بَيْنَ أحد من رسله وقالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أفرانك ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها لَهَا مَا كَسَبَتْ عليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا